وقال الملك إ ن ي أ ر ى سبع بقرات سنام ي أ ك ل ه ن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر و أ خ ر ى يابسات يا أ ي ه ا ا ل م ل أ أ ك س و ن ي في رؤياي و ن كنتم ل ر ؤ ي ا تعبرون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 يوسف ايها الصديق اتنا في سبع بقرات سماء ياكلهن سبع عجاف وسبعث بلات وسبع سنبلات خضر وعقر يابسات عني ارجع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبعتين بابا فما حقدتم فذوات ز في سننه الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع ش د ا ب ي أ ك ل ن ما قدمتم ل ه م قالت ا ل م ر أ ة العزيز ا ل آ ن أ ص ح ك الحق أ ن ا راودته عن نفسه و إ ن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم أ ن لم أ خ ن ه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد ا ل خ ا س وقال ا لمن ا ؤ ت و ن ي به استحرصه لنفسي فلما كلمت انك قال اجعلني على خ د ا ئ ن الارض اني ح ف ي م عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب فلما ي ا ه يعرفون انقلوا إلى أهلهم لعلهم ي رجعوا الى ابيهم قالوا الله ابانا منع منا الكلم فارسل معنا اخانا نفسا واخيرا Yeah. اولئك كلمه وسيم قال لن ارسل مغمرهم حتى تؤتون مغتقا لمن وعد لتاتونني به الا اني ا ح ا ق بكم فلما اتوه مغتقهم قال الله على ما وقال وكيل و يا بني لا تبخنى ل و م ب جادع واحد ولخنى من ارواد متفرقه و م ا اغني عنكم من الله من شيء Thank、you I'm the only n e you <laughs> I'm gonna I be a little bit of a